موسوعه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب ل س ا ل ل ه ا ل ر و م الاسلاميه ر ح ي ن صاد كتاب ننزل إليك ننزل فلا يكن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 وكم َ من قريه ََ ة اهلكناها َََْ فجاءها ََََ ب َ أ ْ س ُ ن َ ا ب َ ي َ ا ت َ ن َ وهم ُْْ قائلون ََُِ فما ََ كان ََ دعواهم َُُْ إ اذ جاء َ ه ُ ب َ أ ْ س ُ ن َ ا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 بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها م ذ ع و م ا مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل ا ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن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 فدلاهما بغرور فلما ذاقا ل ش ج ر ة بدت لهما سوءاكلهما وطفقا يغصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة و ن ا د ا ه م ا ربهما أ ل م انهكما عن تلكما ا ل ش ج ر ة و ق ل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم ت و ف ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع ل ا حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا وارثا اتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 ولكل أ م ة ن ج ل ف إ ذ ا جاء ا ج ن ه م لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آدم إن م ا ياتينكم ر س و ن ع ل ي ك م آ ي ا ت ف م ن ا ت ق ى و ب ل س ي ل ك ع ل ي ه م و ل ا ه م يحزنون و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا بآياتنا ا و س ت ك ب ر و ا ع ن ه ا أولا أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون فمن ظ ل م ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء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 ومن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه اللعنه اختها حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قال تقراهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من الناس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 ونادوا اصحاب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت ب ص ا ر ه م تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 ادخلوا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون ونادى أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن ا فيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ا و على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أن وضل عنهم م ان ك ا و ا ي ف ربكم و ن إن ر الله الذي خلق السماوات والارض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه ح ث ي ف ا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد ي ص و ا ح ه ا ودعوه خوفا وطمعا إن ان ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يغسل الرياح ن ش ر ا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت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 في قال يا م ليس بي ضلالة و ل ك ن ي ر س و ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ ك م ر س ا ا ل ت ر ب ي وأنصح ل ك م و أ ع ل م م ن ا ل ل ه م ا ل ا ت ع ل م و أو ن ع ج ي ه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 و إ ل ى عاد ن ق ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين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 ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا فاتنا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين ق ولقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في أ س م الله ء سميتموها أنكم وآباؤكم ما ن ز ا ل ب ه ا من س ل ط ا ا ن ن ف ت ظ ر و ا إني م ع ك م م ن ا ل م ن ت ظ ر ي ن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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سولها قفورا وتنفتون الجبال بيوتا فاذكروا آ ذ ا ن ك م ولا ت ع ث و ا في ا ل أ ر ض مفسدين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمنامن منهم أ ت ع ل م و ن أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذين استكبروا إ ن ا ب ا ل ذ ي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح و ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من ا ل م غ س ل ي ن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 إ ن ه م اناس يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين و إ ل ى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم ف أ و ف و ا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا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 وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 اومن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أ َ ف َ أ َ م ِ ن ُ و ا مكر ََْ الله َِّ فلا ََ يامن َُ مكر ََْ الله َِّ إ ِ ل َّ ا القوم َُْْ الخاسرون ََُِْ اولم يهدني الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 قالوا نعم إ ن لمن ك م ل م ق ر ب يا ن ق ل و ا يا موسى إ م ا أ ن تلقي وان إ م أ نكون ل ح ن الملقين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 هي تلقف ما فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا رب ا ا ل ل ع موسوعه ي ن رب م ى النابلسي ه ق ب للعلوم ا ل إن ه ذ ا ل م ي ه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 私は今日も一緒に暮らしていきたいと思います。 ع ل موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه أ وآلهتك ق ت ن ء و ف و قال ه م ق ه ر و ن ق ا موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا يهدينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون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 أ ل ا إ ن م ا طائلهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آ ي ه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماءات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 ه و س و ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن و إ ذ ا نجيناكم من آ ل ف ر ع و ن ي س و م و سوء ا ل ع ذ ا ب ي ق ت ل و ن ن أ ب ا ء ك م و ي س نساءكم ت ح ي و ن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 قال لن تراني و ل ك ن و ر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا قال عسى ان اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق و إ ن يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار فلم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراونهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بي سما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م و ا م ر ربكم و أ ل ق ل ا ل و ا ح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه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 ربك موسى ن بعدها ل غ ف ر رحيم ولما ك ت الغضب أ خ ذ ل ل و ا ح وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما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 ي ا م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم ا ل خ ب ا ئ ف ويضع عنهم إ ص ر ه م و ل غ ل ا ل التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل الناس يا أيها الناس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 فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا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 م ل س و ع ه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ر اسماء ن ه م الله و الحسنى بالحسنات و ا ل س ي ي ئ ا ت لعلهم ع ر و ن من فخلف ب ع د ه م خلف ورث ا ل ك ت ا ب ي ل س ي للعلوم ي الاسلاميه و خ ذ ألم يوخذ عليهم فأقل افلا ل لا يقولوا على الله إلا ا ب أن الحق ودرسوا ما ي ه و ا د ر الآخرة قيل تعقلون ق و ن أفلا ت والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بجب خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا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 أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون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 ك ل اولئك نعام هم بل أضل أ هم الغافلون ولله ا ل س م ا ء الحسنى ف د ع و ه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه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 أ و ل م يتفكروا ما ب ص ا ح ب ه م من ج ن ة ا هو إ ل ا نذير مبين أ و ل م ينظروا في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء وان عسى أ ن يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو فقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا تاتيكم إ ل ا ب و ت ه ي س أ ل و ن ك كانك حفي عنها قل إنما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 وما مسني السوء إ ن ن ا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلم ل م ا ت غ ش ه ا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ت ق ل ت دعوى الله ربهما لاتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 أ م ن ت م صامتون إ ن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إ ن كنتم صادقين أ ل ه م أ ر ج ل يمشون بها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 ف ان س ت ع بالله إ ه سميع عليم إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و إ ذ ا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل إ ن م ا أ ت ب ع ما يوحى الي من ربي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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون